اننكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم ما انتم لها واردون لو كان هؤلاء يا لهتم ما ورجوها وكل فيها خالجون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقَت لهم من الحسنات أولئك عنها مبعدون